أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب تفسير الإسلام مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام ومعناه بيان حقيقة الإسلام ومعناه والإسلام الشرعي له إطلاقان والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد. فالجملة الأولى كافية في بيان حقيقة الإسلام. الأولى كافية. في, في بيان حقيقه الاسلام والجملتان بعدها تابعتان لها والجملتان بعدها تابعتان لها فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعه فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله وبرئ من الشرك وأهله ووقع في كلام جماعة من أهل العلم زيادة الجملتين المذكورتين مبالغة في الإيضاح وزيادة في البيان ووقع في كلام بعض أهل العلم ذكر الجملتين المذكورتين مبالغة في الإيضاح وزيادة في البيان والآخر خاص خاص وله معنيان ايضا الاول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى اسلاما وحقيقته شرعا استسلام العبد وحقيقته شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما والثاني الاعمال الظاهره فانها تسمى اسلاما وهذا المعنى هو المقصود اذا قلنا الإسلام بالايمان والاحسان وهذا المعنى هو المقصود اذا قلنا الاسلام بالايمان والاحسان واستدل المصنف بالايات الوارده في معنى الاسلام العام على معناه الخاص واستدل المصنف بالآيات الواردة في معنى الإسلام العام على المعنى الخاص وهذا سائغ كما تقدم وهذا سائغ كما تقدم لأن الإسلام بمعناه الخاص فرد من أفراد الإسلام بالمعنى العام لأن الإسلام بالمعنى الخاص فرد من أفراد الإسلام بالمعنى العام، فهو راجع إليه مندرج فيه، فهو راجع إليه مندرج فيه، فيصح أن تجعل تلك الآيات فيه، فيصح أن تجعل تلك الآيات فيه، فقوله تعالى مثلا إن الدين عند الله الإسلام. يراد بالآية أصلا المعنى العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد فإذا ذكرت هذه الآية دليلا على الإسلام بالمعنى الخاص أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أو الأعمال الظاهرة صح ذلك لأن المعنى الخاص مندرج في المعنى العام فهما داخلان في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام آه. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية وفي الصحيح عيب عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا اتفق عليه وفيه عن نبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه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 وعن قلابه عن رجل من الشام الشامع نبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان بالله قال وما الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسلمت وجهي لله فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد فحقيقة إسلام الوجه هي استسلام العبد لله بالتوحيد وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم وهذا هو تفسير الإسلام بالمعنى العام كما تقدم وقوله في الآية ومن التبعن أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله أي ومن اتبعني مسلما وجهه لله والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم في قصة حديث جبريل رواه مسلم في قصة حديث جبريل وهو من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه وهو من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه فالمراد بقوله وفي الصحيح أي وفي صحيح مسلم أي وفي صحيح مسلم فلا يصلح قوله بعده متفق عليه فلا يصلح قوله بعده متفق عليه تفسيرا لعزوه إلى الصحيح تفسيرا لعزوه إلى الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث ففيه تفسير الإسلام بما ذكر ففيه تفسير الإسلام بما ذكر وهذا مبين حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص وهذا مبين حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن وحديث أبي هريرة رواه أبو داود رواه الترمذي والنسائي وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم انه من سلم المسلمون من لسانه ويده ويتعلق بهذا تفسير الاسلام بالمعنى الخاص والعام ويتعلق بهذا تفسير الاسلام بالمعنى العام والخاص فاما تعلقه بالمعنى العام فذلك ان سلامه المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد فأما تعلقه بالمعنى الإسلام المعنى العام للإسلام فألي أن سلامة المسلمين من لسانه ويده ناشئة من استسلامه لله بالتوحيد وأما تعلقه بالمعنى الخاص للإسلام وعما تعلقه بالمعنى الخاص للإسلام فلأن من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث فلأن من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث والدليل الرابع حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه جدي بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيده لكن من حديث أبي قزعه عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيده رضي الله عنه لا من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده، وإنما رواه بهذا الاسناد النسائي في سننه، وإنما رواه بهذا الاسناد النسائي في سننه. بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام. ففسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر له ودلالته على مقصود الترجمة الظاهرة فهو سؤال عن الإسلام ففسره الرسول صلى الله عليه وسلم بما ذكر له والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله بالاستسلام له، بالاستسلام له، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطل، فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطل، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله أن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر. وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله الحديث ولم يعزه المصنف هنا وعزاه في كتاب آخر اسمه المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند الإمام أحمد وهو مقتد في هذا بابن تيمية الحفيد وهو مقتد في هذا بابن تيمية الحفيد فإنه عزاه إلى المسند الاحمدي فانه عزاه إلى المسند الاحمدي والحديث المذكور مفقود من النسخ التي انتهت إلينا من المسند والحديث المذكور مفقود من النسخ التي انتهت إلينا من المسند فلا يوجد هذا الحديث فيها فلا يوجد هذا الحديث فيها ورواه غير أحمد من أصحاب المساني ورواه غير أحمد من أصحاب المسانيد فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم فرواه مسدد بن مسرهد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة في أسان في مسانيدهم وإسناده ضعيف ولجمهله شواهد عدة تثبت بها ولجمهله شواهد عدة تثبت بها فهو حديث حسن بشواهده فهو حديث حسن بشواهده وإذا عزي الحديث إلى كتاب مشهور من عالم مشهور أو أكثر فالأصل ثبوت عزوه إليه وإن لم نجده فقد يكون في نسخة من نسخه أو رواية من روايته لم تصل إلينا كالواقع هنا، فالحديث المذكور عزاه إلى المسند ابن تيمية والمصنف، ولم نجده في شيء من نسخه المنتهية إلينا، فالاكمل عدم توهمهما بأن يقال لعله في نسخ لم تصل إلينا، وهذا واقع في أحاديث كثيرة يجتمع عالمان أو أكثر. على عزوها إلى كتاب ثم لا نجده فيه فربما يكون في شيء من نسخه التي لم تصل إلينا والاعتذار بهذا أولى من المبادرة إلى توهيمهم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين في حديثين سابقين على معنى الإسلام العام والخاص أحسن الله لكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام بيان بطلان الأديان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها, وخسران أهلها لأنها لا تقبل منهم فترد عليه لانها لا تقبل منهم فترد عليه وكل مردود باطل وكل مردود باطل فجميع الاديان سوى الاسلام باطله فجميع الأديان سوى الإسلام باطلة والاديان الباطلة نوعان والاديان الباطلة نوعان احدهما دين مردود في أصله دين مردود في أصله أي مطلقا أي مطلقا وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام وهي الأديان المخالفة للإسلام في معناه العام وتلك أديان المشركين الذين يعبدون غير الله وتلك أديان المشركين الذين يعبدون غير الله، والآخر دين مردود في وصفه، دين مردود في وصفه، أي في حال خاصة، أي في حال خاصة، وهي أديان الأنبياء بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أديان الأنبياء بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صار كل دين باطلا ولو كان دين نبي فبعد بعثته صار كل دين باطلا ولو كان دين نبي فاذا قيل في أديانهم إنها باطلة أي باعتبار وصفها لا باعتبار اصلها فإذا قيل في اديانهم باطله فباعتبار وصفها لا باعتبار أصلها أي في حال خاصة وهي الحال التي صارت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وعن أبي مريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ثم يجيء الصيام فيقول يا رب انا الصيام فيقول انك على خير ثم تجيء الاعمال على ذلك فيقول انك على خير ثم يجيء الاسلام فيقول يا رب انت السلام وانا الاسلام فيقول انك على خير بك اليوم اخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه الامام احمد وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام أحمد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فلن يقبل منه احدهما في قوله فلن يقبل منه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه والمردود باطل فما سوى دين الاسلام دين باطل فما سوى دين الاسلام دين باطل والاخر في قوله وهو في الاخره من الخاسرين وخسرانه في خلوده في النار وخسرانه في خلوده في النار ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه ووقوع ذلك برهان على بطلان دينه الذي دان به إذ لو كان دينا حقا لم يدخل النار إذ لو كان دينا حقاً لم يدخل النار والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجي الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء وما سواه من الأديان لا يعتد به وما سواه من الأديان فلا يعتد به فتكون اديانا باطلة لعدم الاعتداد بها فتكون اديانا باطلة لعدم الاعتداد بها وقرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه تصديقا لما ذكره وقرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه تصديقا لما ذكره من توقف القبول والنجاه على الاسلام من توقف القبول والنجاة على الإسلام وان من لم يكن مسلما فانه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ وأصله عند البخاري معلقا وزاد المصنف عزوه إلى أحمد لأنه من أتباع مذهبه، لأنه من أتباع مذهبه، فإن العزو إلى الصحيحين يغني عن ذكر غيرهما معهما، فإن العزو إلى الصحيحين يغني عن ذكر غيرهما معهما، ويقع في كلام الحنبيلة زيادة ذكر الإمام أحمد معهما احتفالا به. وتعظيما له لأنه إمام المذهب فيعزون ما وجدوه من الأحاديث المتفق عليها إلى مسنده إذا كان قد رواها ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد والمراد بالأمر دين الإسلام فما ليس عليه دين الإسلام فهو مردود والمردود باطل فالأديان, الباطل فالاديان الخارجه عن الإسلام باطلة لأنها ليست من أمرنا فكل دين سوى الإسلام دين باطل وأهله خاسرون فكل دين سوى دين الإسلام باطل وأهله خاسرون نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعه الكتاب عن كل ما سواه مقصود الترجمه بيان وجوب الاستغناء بمتابعه الكتاب بيان وجوب الاستغناء بمتابعه الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. وهو القران عن جميع ما سواه والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع. والوجوب كما تقدم هو مقتضى حكم الشرع بالإجابة أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. أي الأثر الناشيء عنه المرتب عليه. والاستغناء هو طلب الغنا. والاستغناء هو طلب الغنا. والمتابعة هي امتثال ما فيه. والمتابعة هي امتثال ما فيه فيجب طلب الغنى بمتابعه القران فيجب طلب الغنى بمتابعه القران فلا يحتاج معه إلى غيره فلا يحتاج معه الى غيره وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين وقوله عن كل ما سواه يشمل شيئين احدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء ولو لم تحرف فإن القرآن مهيمن عليها ناسق لها فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو فلا كتاب لله يحكم به بعده إلا هو والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الناس ومقالاتهم، والاستغناء بالقرآن له موردان، والاستغناء بالقرآن له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر. فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق، فما يتعلق بحكم خبري فبيانه في القرآن بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب. فما يتعلق بحكم طلبي فبيانه في القرآن بالعدل، فما يتعلق بالطلب فبيانه في القرآن فما يتعلق بحكم طلبي فبيانه في القرآن بالعدل وهما المذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهما المذكوران في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهو صدق في الخبر عدل في الطلب وهو فهو صدق في الخبر عدل في الطلب فينبغي أن يستغني العبد بالقرآن الكريم في أي مسألة خبرية أو طلبية وهذا من العلم الذي يتفاضل فيه الناس فمن قوي استنباطه وجد في القرآن ما يحتاج إليه من المسائل الخبرية والطلبيه No. أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتامة بيانا لكل شيء الآية روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التواتي فقال متهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا وانتمعتموه وتردتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء أي إضاح له أي إضاح له فما هو موضح لكل شيء لا يحتاج معه إلى شيء فما هو موضح لكل شيء لا يحتاج معه إلى شيء والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقه من التوراه الحديث اخرجه احمد بن معا من حديث جابر رضي الله عنه واسناده ضعيف ويروى معناه من وجوه عديده ويروى معناه من عديدة يدل مجموعها على أن للحديث اصلا يدل مجموعها على ان للحديث اصلا ذكره أبو الفضل بن حجر وغيره وقد عز المصنه الحديث إلى سنن النسائي وهو تابع غيره ممن تقدمهم كابن تيمية الحفيد وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله فإن هؤلاء وغيرهم عزوا الحديث إلى سنن النسائي والحديث المذكور غير موجود فيما انتهى إلينا من نسخ سنن النساء الصغرى والكبرى فقد يكون في شيء من نسخها أو رواياتها التي لم تصل إلينا ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه أولها في قوله أم تهوكون يا ابن الخطاب أولها في قوله أم تهوكون يا ابن الخطاب أي أم تحيرون أي أم تحيرون والاستفهام للاستنكار؟, والاستفهام للاستنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدفع الشك والحيرة وثانيها في قوله لو كان موسى حيا واتبعتموني واتبعتموه لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم فاذا كان اتباع موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الله معه كتاب منه هو التوراه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ضلال فاولى ان يكون غيره مما لم يأت به نبي من الضلال فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مغن عما سواه فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مغن وثالثها في قوله لو كان موسى حيا ما وسعه الا التباعي أي لم يكن له بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأنبياء يتركون ما أنزل عليهم لو كانوا أحياء ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى في اتباعه وترك ما لم يأتي به والاستغناء بما جاء به صلى الله عليه وسلم فما جاء به يغني ولا يغني عنه غيره فما جاء به يغني ولا يغني عنه غيره